سمعت درس الاستهزاء فألقى الشيطان في عقلي أنني قلت ذلك قبل التزامي وبرغم أنها وسوسه إلا أن اغلب ظني اني فعلت لكني لست أذكر الواقع تحديدا فهل يطبق علي لا تعتذروا قد كفرتم وماذا أفعل؟ أن تطبق علي أتوب أم ليس لتوبه لي اولا أنت بالتزامك إن شاء الله من التائبين ثانيا هذا شك ووسواس وليس حقيقة ولعلك فعلت ذلك في زمن الصبا أو في زمن الطيش وأنت لا تدري فأنت الآن إن شاء الله يعني إن كنت ممن يحضرون مجالس العلم ويصلون صلاة الجماعة فهذا من علامات التوبة فلا تجعل الشيطان يلقي إليك بهذه الوساوس وتلك الشبهات